الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقرر أن يكون هذا اللقاء لقاء مفتوح مع طلاب العلم نسمع منهم ونتذاكر فيما بيننا وبينهم نوجههم إلى ما نعلم من الخير ونسمع منهم يستفيد بعضنا من بعض ويوجه بعضنا بعضا نتناصح في الله عز وجل نتعاون على الخير فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأن ينفع بالجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وقبل أن نسمع الأسئلة وأرجو أن تكتب الأسئلة وتسلم للأخ القارئ وأن تكون هذه الأسئلة نافعة ومفيدة يقصد بها النفع ويستفسر من خلالها أو ينبه من خلالها على الخير وعلى ما ينفع الإنسان في دينه من المسائل التي تهم طلاب العلم و. يحصل لهم بها النفع في دينهم وقبل أن نبدأ بعرض هذه الأسئلة اوجه إلى كلمة موجزة لعل الله عز وجل أن ينفع بها وهو أن النجاة للمسلم في دينه هو بتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على ما جاء في الحديث العظيم من حديث افتراق الأمة أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ثم سئل عن هذه الفرقة الناجية سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي فالنجاة هي لهذه الطائفة للفرقة الناجية وللطائفة المنصورة التي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه فمن وفقه الله أن يكون من هذه الطائفة فليحمد الله على توفيقه وليبشر بخير فليس بين أهل السنة وبين الجنة إلا أن يموتوا على ما هم فيه من الخير والسنة وأجرهم عند الله عظيم ومنزلتهم عند الله عز وجل عظيمة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وقيل ان هذا الاثر هو من اقدم الاثار في اطلاق اهل السنه اطلاق هذا المصطلح على اهل الحق وهم اهل السنه نذكر في هذه الكلمه بصفات اهل السنه من هم ما هي صفاتهم وما هي مكانتهم نذكر بها لتحتذى ولنتفقد هذه الصفات هل هي موجوده فينا أم أننا نحتاج إلى تزكية أنفسنا بطاعة الله والالتزام على السنة حتى نكون من أهل السنة من صفات أهل السنة أنهم يتبعون الكتاب والسنة يستدلون بنصوص الكتاب والسنة يرجعون في استدلالهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستعينون في فهم النصوص بكلام سلف الأمة من الصحابة والتابعين تابعيهم على الخير والهدى قد استقام لهم الدليل الصحيح والفهم السليم من صفات أهل السنة أنهم يتجردون للحق ولا يخشون في الله لومة لاعب ينصرون دين الله وينشرون الحق في الناس يحبون السنة وينصرونها ويتجردون الله في نصرتها ويبغضون البدع ويحذرون الأمة منها جمعوا بين اتباع الحق وبين الرفقة وبين الرفق بالأمة وهم كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق جمعوا بين العلم بالحق ومعرفة الحق بأدلته وبين الرحمة بالخلق ليسوا أهل شدة على المسلمين وليس أهل تقصير في هدايتهم جمعوا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لزوم الجماعة هم الذين لزموا جماعة المسلمين وهم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بخلاف من انحرف عن الطريق فان من عمر بالمعروف ونهى عن المنكر منهم خرج عن الجماعة ومن لزم الجماعة قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول بعض أهل الدنيا لا شأن لنا في المناصحة لا نوجه إلى شيء وإنما نصلح أنفسنا وهؤلاء لهم لزوم للجماعة ولكنهم لم يناصحوا الأمة وكذلك الذين ناصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لكنهم مع تفريق الأمة فلن يلزموا جماعة أهل السنة أهل السنة هم الذين جمعوا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزموا جماعة المسلمين انظروا إلى علمائهم العلماء الكبار هم أهل لزوم للجماعة وأهل نصح للأمة اهل السنه هم الذين خالطوا الخلق فلم ينعزلوا في المساجد كما فعل النصارى في الصوامع واتزل الناس بل اهل السنه هم الذين خالطوا الخلق وناصحوهم خالطوا الخلق مع الحرص على دينهم فمخالطتهم للناس لم تحملهم على تضييع الدين وقيامهم بدين الله عز وجل لم يحملهم على الرهبنة والانعزال على الناس بل جمعوا بين مخالطة الناس مع الحرس لدينهم أهل السنة هم الذين اجتمع لهم حب العلماء والنصح لهم يحبون العلماء يجلونهم يوقرونهم يقدرونهم وينصحون لهم إذا أخطأوا وهذا بخلاف أهل التقصير، فإن محبتهم للعلماء تحملهم على الغلو فيهم و عدم التنبيه على أخطائهم، وكذلك إذا نبه بعض المنحرفين على أخطائهم وقع فيهم وتنقصهم، فأهل السنة هم بريئون من تنقص العلماء، بريئون من المداهنة في دين الله عز وجل، جمعوا بين حب العلماء واحترامهم وبين النصح لهم إذا ما وقفوا على خطأ لعالم نبهوا عليه وعرفوا قدر العالم ولم يخرجوه من السنة ولم يقعوا في عرضه بل استمع لهم الأمرين وهكذا هم في كل مسألة يجتمع لهم الحق الذي تفرق في غيره ويسلمهم الله بما هداهم إليه من الحق من الفتن والضلال كذلك أهل السنة لم يعتزلوا المكاسب ولم يحرموها على أنفسهم كما فعل أهل التنطع الذين يحرمون ما أباح الله ويشددون على أنفسهم وعلى الخلق بل أهل السنة أكلوا الطيب واستباحوا ما أباح الله لهم وحرموا ما حرم الله عليهم يكتشبون الأموال ويشتغلون ويعملون وينفقون على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى إخوانهم لم يحرموا ما أباح الله لهم وهم مع اشتغالهم بالمكاسب لم يتوسعوا توسع أهل الدنيا فاشتغالهم بالمكاسب لم ينسيهم دينهم وقيامهم بالدين لم يشغلهم عن الكسب جمعوا بين الأمرين هم في اعتدال عظيم وفي توسط بين الفرق وبين الناس اكتسبوا الأموال المباحة واستعانوا بها على طاعة الله ليسوا أهل تشدد ولا تنطع وليسوا أهل تهاون، لم يشابهوا أهل الدنيا في تهاونهم في دينهم ولم يشابهوا أهل التنطع في تنطعهم بل لهم دين من غير تنطع ولهم دنيا من غير محرم ومن غير تحريم لم يكتسبوا المحرم ولم يعتزلوا المباح بل أخذوا مما أباح الله عز وجل لهم ما يعينهم على طاعة الله ولم يحرموا شيئا أباحها الله لهم أهل السنة يمقطون أنفسهم أمام إخوانهم ليسوا هم بأهل فخر وخيلاء ينظرون للناس بأنهم أهل تقصير وأنهم أهل كمان كما يدعي بعض غلاة الصوفية وبعض من يدعون الولاية أن الولي أنه إن شاء أن يدعو للناس أن يدخلهم الجنة أدخلهم الله الجنة بدعائه بل قال بعضهم إني لو بصقت على النار لأطفأتها وهذا من الانحراف والزيغ والضلال المبين أهل السنة لا ينظرون لأنفسهم هذه النظرة مع ما عندهم من الخير ومع ما وفقهم الله إليه من العلم ما وفقهم إليه من العمل فهم ينقطون أنفسهم كان أبو بكر رضي الله عنه يقول ليتني شعره في جبين عبد المؤمن وكان عمر يقول وين لعمر إن لم يغفر الله له وكلامهم طويل في هذا وكان الإمام أحمد جاء آرسة إليه امراه أن يدعو لها فقال لمن بلغه رسالة المرأة نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة ثم دع الله لها فاستجاب الله له هم على منزلة عظيمة من العبادة والطاعة لله عز وجل والولاية ولكنهم ينقتون أبسهم لا يقهرون على الناس ولا يتنقصون الناس بل إنهم كما وصفهم شيخ الإسلام حتى أهل البدع ينظرون إليهم نظرة إشفاق لا يسخرون بهم ولا يستهزئون بهم ولكن يعلمون أنهم أهل بلاء في دينهم يحمدون الله أن عافاهم من هذا البلاء ويسألون الله لهم الهداية أهل السنة يحبون في الله ويبغضون في الله يوالون في الله ويعادون في الله وهم مع هذا فبغضهم لمن أمر الله ببغضهم لم يثنيهم عن دعوتهم هم يبغضون اليهود والنصارى ويبغضون المشركين ويبغضون أهل البدع بحسب ما عندهم من المخالفة لكن هذا البغض لم يحملهم على ترك دعوة هؤلاء بل يدعون الناس إلى الخير ويحملون الناس على الدين وهم كما وصفهم بعض السلف يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم الجنة يدعون الناس إلى السنة اخرجوا الناس من البدع إلى السنة من المعصية إلى الطاعة من الكفر إلى الإيمان يدعونهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان حتى أدخل الناس في دين الله عز وجل هم قائمون على مصالح الأمة يوجهون إلى الخير ما تنزل بالمسلمين نازلة وفتنه إلا قاموا بكشفها وأزالوا عن الناس الفتن هم الذين يرجع إليهم العامة إذا عصفت بهم الفتن وإذا أظلمت أمامهم الطرق هم الذين كشف الله بهم الزيق والضلال عن الناس هم أئمة الدين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم هم أشد الخلق على الشيطان ليس هناك أشد على الشيطان من العلماء العاملين ولذا قال ابن عباس ما أعلم أن رجلا أحب موته, أحب موته إلى الشيطان مني لأنه ينشر الضلاله في الأرض فأرفعها بالعلم فالعلماء هم أشد ما يكون على الشيطان ولهذا أهل السنة هم أشد الخلق على الشيطان لأنه كلما لبس الشيطان على خلق الله أزالوا الشبه بالعلم وبتوجيه الناس إلى الخير أهل السنة يرفقون بالمسلمين وبإخوانهم ويلتمشون لهم الأعذاء ويحسنون الظن فيهم ولا يحملون كلام الناس وأفعالهم إلا على أحسن المحامل لأن قلوبهم صافية وصدورهم سليمة ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد على المسلمين بل يحبون لهم الخير أهل السنة لا يقابلون ظلم الخلق لهم بظلمه فلا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم ولا يفسقون من فسقهم بل ينصفون في دين الله عز وجل فلا يفسقون إلا من دل الدليل على تفسيقه ولا يكفرون إلا من دل الدليل على تكفيره ولا يبدعون إلا من دل الدليل على تبديعه وهم يفرقون بين الحكم المطلق عندما يقال من قال كذا فهو كافر ومن قال كذا فهو فاسر وبين تنزيل الحكم على المعين فإن الحكم على المعين يتخلف بشروط معلومة ذكرها أهل العلم فالجاهل لا يؤخذ بجهله والناس لا يؤخذ بنسيانه والذاهل لا يؤخذ بذهوله ومن وقع في شيء عن تأويل لا يؤاخذ بخطأه وإنما يعذرهم أهل السنة هم كما وصفهم شيخ الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق لا توجد طائفة أعظم بركة ورحمة بالأمة من أهل السنة والجماعة ولا يوجد طائفة أشد على الأمة من أهل البدع لأنهم يضلون الناس يتزينون للناس بمعسول الكلام ويفتنونهم في دينه وأما أهل السنة فهم أهل صدق لا يثنون على الناس ويبارغون في الثناء عليهم ويقطعون ظهورهم بالثناء وإذا ما نصحوهم قطعوا ظهورهم بالذنب بل هم أهل اعتدال فإذا ما رأوا من إخوانهم خيرا أحسنوا الظن به ودعوا له بظاهر الغيب وإذا رأوا منه خطأ وجهوه برفق وهذا بخلاف أهل البدع الذين يحملهم الهوى على الغلو في المدع وعلى الغلو في الذنب والقدر فأهل السنة هم أهل توسط واعتدال في كل شانه هم اهل توسط واعتدال في طهارتهم ليسوا بأهل تنطع وليسوا بأهل تهاون يتنزهون عن النجاسات ولا يتنطعون في طهارتهم هم وسط بين أهل التنطع وبين أهل التقصير أهل السنة وسط في باب المكاسب فلم يخوضوا مع أهل الدنيا في المكاسب المحرمة ولم يحرموا لهم ما أباح الله وإنما يت... يتوسطون في هذا الأمر أهل السنة في دعوتهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على هديه يدعون الناس إلى الكتاب والسنة لم يبتدعوا بدعا جديدة في الدعوة إلى الله لم يؤصلوا للناس مناهج جديدة ولم يبتدعوا طرقا جديدة يجلسون للناس في المساجد يتلون كتاب الله ويشرحونه للناس ويعلمون الناس السنة ويبيّنونه. لا يتكلفون في كلامهم ليسهم بأهل تكلف وتنطع في كلامهم كما يفعل بعض المتكلفين يتقعرون في كلامهم ويطربون في أصواتهم ويظهرون للناس البكاء والخشية ويخادعون الناس أهل السنة أهل بساطة واعتدال يعظون الناس بالكلام الطيب من غير تكلف ومن غير تنطع كلامهم سهل وعبارتهم مسموعة مقبولة لا يشددون على المخطئين فيقنطونهم من رحمة الله ولا يعطون الناس الرجاء الكاذب فيجرؤونهم على المعاصي هم أهل اعتدال هم أهل وعظ وأهل علم الوعظ فيهم والعلم فيهم ينبغي أن يؤخذ الوعظ منهم وأن يؤخذ العلم منهم ينبغي للناس أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يعرفوا مكانتهم كانتهم وأن ينتفعوا بعلمهم والله إن العالم في الأمة له منزله عظيمه ينبغي لطلاب العلم ان ينتفعوا بالعلماء وفي وفي هذه البلاد من علمائنا الاجلاء الكبار الذين شابت رؤوسهم وا اعتنوا بالعلم والعمل ما فضلهم الله عن سوجل به على كثير ممن هم دونهم في السن والعمل فنحن ننصح اخواننا ونحب لانفسنا ولاخواننا ان نلتف حول علمائنا ولو أن علماءنا وسعوا الناس بالدروس ما تكلمنا بكلمة بل جلسنا في دروسهم ولكنهم شوئلوا بخير كثير فتجرأ أمثالنا أن يتكلم في العلم وإلا فالأصل أن نعكف عند علمائنا الكبار وأن نرجع إليهم وأن لا نمقتهم وأن لا نزدريهم هم لا يظهرون للناس أحسن ما عندهم تورعا وإخلاصا مع صدقهم مع الله عز وجل بخلاف أهل البدع الذين يتزينون بما ليس فيه فيخادعون الناس فهذه بعض الصفات أهل السنة والجماعة التي من اعتصم بها والتزم بها فهو على خير عظيم وينبغي لطلاب العلم أن لا يخدعوا في دينه وأن لا يخدعهم الناس وأن نحذر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في هذه الأمة دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها علينا أن نقيس الناس بالكتاب والسنة لا تغتروا ببكاء الخطيب على المنبر ولا تغتروا بالأصوات المطربة ولا تغتروا بما يظهر لكم من الغيرة ويكون ما وراءها, ما وراءها من الخروج وتفرقة الأمة قيس الناس بالكتاب والسنة إذا تكلم الرجل انظروا إلى كلامه هل هو موافق الكتاب والسنة والإجماع أو مخالف صلاته لنفسه بكاؤه لنفسه صيامه لنفسه لكن انظروا ماذا يقول ما الذي يوجهكم إليه؟ فإن كان يوجهكم إلى الخير إلى لزوم جماعة المسلمين إلى الرجوع إلى العلماء إلى بر الوالدين إلى صلة الرحم إلى التنزع عن المكاسب المحرمة فاعلموا أنه صاحب سنة وإذا كان يدعوكم إلى الخروج ويزهدكم في العلماء ويأمركم بقطيعه الرحم ويقول لكم إن الناس قد كفروا وأن الناس قد ارتدوا ولم يبق على الدين إلا أنت وفلان فاعلموا أن هؤلاء أصحاب فتن، فقد جاء في الحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه فلا يزال في الأمة خير فعلى من يرجو لنفسه النجاه أن ينظر في هذا الطريق في طريق أهل السنة وأن يسلكه وأن يتبع الكتاب والسنة وأن يعكف على دروس العلم وأن يعرف عقيدته ودينه وعبادته وأن يصحح عبادته بما عرف من العلم النافع. الذي هو بقياس الناس نحن لا نقيس أنفسنا بعقولنا ولا بعقول غيرنا نزن أنفسنا بالكتاب والسنة وبما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنسال الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد إذا الله شيخنا خير الجزاء على هذا النص والتوجيه ونستاذله في عرض بعض الأسئلة للاخوه الحاضرين عسى الله عز وجل أن ينفع بتوجيهاتكم هذا سائل يقول حفظكم الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق كلها في النار وبين أن كل ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت المشيئة نعم هذا السؤال مهم وأنا أنصح الأخوة إذا ما أشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى كلام العلماء وإلى ما ذكره علماؤنا في تفسير هذه النصوص هذا الحديث بينه العلماء وبسّره العلماء وقالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس معنى هذا أن هذه الفرق أنها كلها قد كفرت وأنها قد ارتدت وأن من دخل النار أنه سيخلد فيها بل معنى هذا أن هذه الفرق فيها معاصي وفيها بدع وبسبب هذه البدع فإنها متوعده في النار وهذا كما ورد في كثير من الأحاديث في دخول أهل الربا والزنا والكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وهذا لا يعني ان هؤلاء العصاة إذا دخلوا النار أنهم كفار بل دلت النصوص على أن الذين يدخلون الكفار الذين يدخلون النار على قسمه كفار خالدون مخلدون فيها ومؤمنون معهم من الإيمان ما عصمهم الله عز وجل به من الخلود في النار فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها فهذه الفرق هي فرق الأمة ليست كافرة ولهذا لما سئل بعض السلف كيوسف بن أصباط عن بعض الفرق عن الجهمية هل ذكرت في هذه الفرق فقال إنما سألتموني عن فرق المسلمين فكانوا يعدون أن الجهمية لا تدخل في هذه الفرق لأنهم قد كفروا ببدعتهم وهذه الفرق هي فرق المسلمين وقد جاء في كثير من الأحاديث أن من فعل كذا أنه في النار وهذا وعيد لا يلزم أن من توعد بالنار من المسلمين أنه يدخل النار ولو دخلها لا يلزم أن يخلد فيها وهذه أيها الأخوة مساء العظيمة والله هي أصول من أصول أهل السنة من عرف عقيدة أهل السنة عرف معنى هذه النصوص ومن لم يتفقى في العقيدة لربما ظل وحكم على بعض المسلمين بأنهم كفار وبأنهم خالدون مخلدون في النار لما يدعي من ان هذه النصوص دلت على دخولهم النار وعلى تخليدهم وإنما هذه النصوص بينها العلماء وبيّنوا معناها على ما ذكرت وما بينت. نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل كثرت القنوات الدينية في هذه الأيام، فما نصيحتكم وتوجيهكم في متابعتها أو عدمها <تصفيق> الذي وجه إليها الأخوة أولا أن لا نغتر بمن ينتسب إلى الدين ويتحدث باسم الدين، فما أكثر من يتكلم عامة أهل البدع يتحدثون باسم الدين، ولهم قنوات دينية، وكما قلنا في المتحدثين وفي الخطبة وفي المدرسين. انظروا إلى كلامهم وإلى عن أي شيء يصدرون إذا كانوا يتكلمون بالكتاب السنة ويوجهونكم إلى الخير الذي دلت عليه نصوص كتاب السنة وإلى شعب الإيمان ويحذرون من المعاصي والبدع فهو لا يسمع كلامهم وإذا كانوا يخالفون ذلك فينبغي الحذر من هذا ثم إن القنوات الفضائية لا تكت الكثير منها من بعض وجود المخالفات لأن بعض من يقوم عليها قد يكون عنده من التقصير في العلم أو العمل ما قد يؤثر في الناس وكثير من العلماء طريقهم أنهم يدرسون الناس في المساجد في العلم في المساجد والعلم في الكتب وفي الأشرطة وأما هذه القنوات فقل من العلماء من يدرس فيها وإن كان هناك بعض العلماء سجل لهم فيها فالأنفع من هذه القنوات هو الحضور في حلقه العلم في المساجد وهي الذي ورد الترغيب في من حضرها انهم تحفهم الملائكه وتضعوا لهم اجنحتها ويذكرهم الله عز وجل في في من عنده ويحصل لهم بذلك اجر عظيم نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما حكم المناظرات التي تبث عبر القنوات الفضائيه امام مراء جميع الناس ثم تسجل وتوزع مع العلم بأن بعض هذه المناظرات تكون من المخالفين أنفسهم فيمثل أحدهم أنه سني والآخر أنه مخالف له ثم يظهر هذا الذي يمثل أنه سني الضعف وأما الآخر فيظهر للناس أن مذهب المخالف هو الحق فما رأيكم في ذلك المناظرات إذا كانت مع أهل البدع فإنه لا يصلح للعام أن يطلعوا عليهم وقد حذر السلف قديما من مضا... مناظره أهل البدع في الملأ لانها فتنة لأن المبتدع يلقي شبهته وقد لا يستطيع من يناظره أن يرد هذه الشبهه بل حتى لو ردها لربما تعلقت بنفس السامة ولهذا كان السلف يحذرون من سماع كلام أهل البدع حتى العلماء الكبار عندما يأتيهم بعض أهل البدع يقول أناظرك يقول لا اناظرك يقول أقرأ عليك آه يقول ولا آه يقول كلمة يقول ولا كلمة ثم يسأل عن هذا فيقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يريد علي شبه فلا تخرج من قلبي وكان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل والسنة كان يحضر بعض المجالس فإذا تليت بعض الآثار وبعض الأخبار في الطعن فالصحابة في أغلق أذني حتى لا يسمع الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع الشبه وهم أئين الكبار فالعاقل لا يعرض نفسه ولا سمعه ولا قلبه للشبه قال العلماء يكفي بسماع الشبه من الشر أنك أنها لو لم تتمكن من قلبك إذا عرضت على ذهنك تذكرت هذه الشبه فتحول بينك وبين الفهم الصحيح والعلم فلا ينبغي لا يجوز للمسلمين أن يسمعوا هذه المناظرات بين من ينتسب الى السنة وبين اهل البدع وأما اذا كانت هذه المناظرات انما هي في الحقيقه خداع كما ذكر السائل من ان اهل البدع يتقمصون ان احدهم من اهل السنه والاخر من اهل البدع فيظهرون الغلبة على اهل السنه فهذه فتنه اعظم واشد وهذا دليل على ان اهل البدع يكيدون وينكرون فلا ينبغي لنا ان نمكن الناس من سماع كلامهم ويفتن الناس بسبب سماع هذه المناظرات المزعومة وأما المناظره التي دلت النصوص على صحتها فلها شروط وهو أن يكون أحد المخالفين يريد الحق ويأتي لعالم يستطيع أن يزيل عنها الشبهه فيسمع منه ويبين له في غير ملأ ويبين له الأدلة لعل الله عز وجل أن يهدي فهذا لا بأس به. لكن كثير من أهل البدع هؤلاء الذين تسمع مناظراتهم إنما يريدون الدعوة لمذهبهم ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يسمعوا هذه المناظرات وقد فتن بسبب هذه المناظرات من فتن من المسلمين وبعض العوام يسألون اليوم يتصلون ويسألون عن شبه ما سمعوا بها فلما سئلوا عن هذا قالوا سمعناها في مناظرة كذا وكذا هذا مما يدل على خطورة هذا الأمر ونحن دائما وأقول هذا وأكرره ليس لنا دين جديد وليس لنا عقول وليس لنا فهم وإنما نحن تبع للسلف والسلف حذر من المناظره فلا يأتينا الآن إنسان يزين لنا المناظرات ويقول فيها خير الخير عند السلف هم أعرفوا به فنحن تبع للسلف والسلف حذر من المناظره ونحن مهما زين الناس لنا فنحن على طريق السلف وهم أعرف بالدين وأعرف بالدعوة وأعرف بالمناظرات منا وحذروا منها عن علم وبصيرة هذا الذي نحن عليه ليس لنا رأي في هذا قد سبقا سؤيت عن المناظرات من بعض من يناظر أهل البدع فقلت لهم ليس لي فيها رأي وإنما أنا ناقل لكلام أهل العلم فمن صدق فليأخذ وليعلم أن ما أنقله إنما هو كلام السلف ومن شكك في هذا فليرجع إلى هذه الكتب وهذه الكتب موجودة وهذه الاثار موجودة ليس لنا رأي ولو جاء بعض المعاصرين وقال إن هذه المناظرة طيبة وهي حسنة ولو كان من أعلم الناس فينبغي أن يترك قوله لقول الأئمة من سلف الأمة الذين حذروا من هذه المناظرات بارك الله فيكم يقول هذا السائل يقول بعض الناس إنكم تشددون عند ذكر الجماعات وإذا ذكر قتل المسلمين مر على ألسنتكم مرور الكرام فبماذا نرد عليه أولا كما ذكرت لكم أن أهل السنة ينصحون الناس ويبينون لهم دينهم وأهل السنة الذين استقاموا على السنة ونسأل الله أن نكون وإياكم منهم لهم غيره على دينهم وعلى عقيدتهم ولهم غيره على دماء المسلمين والله لا يوجد مسلم ولو كان عنده ما عنده من التقصير لا يغضب لقتل المسلمين ولا يتألم لقتل المسلمين فدعوى أن أهل السنة لا يغضبون ولا ينتصرون لأخوانهم هذا غير صحيح ولكن أهل السنة يعالجون الأمور معالجة حسنه ليست بالإثارة ليست الغيره على دماء المسلمين عندما نسمع خبرا أنه قتل من المسلمين في بلد كذا أن يأتي الرجل ويعتلي المنبر ويتشنج أمام الناس يقول نفذ الصبر ماذا سنفعل ما الذي قدمناه يهيج الناس هل هذا من النصح المسلمين ما الذي يريد هذا المهيج في مسجد عامته من عوام المسلمين ليس لهم حول ولا قوه من هذا الكلام والله لا نفعل المسلمين في هذا وانما هو اثاره للفتنه لكن اهل السنه يناصحون الائمه الذين بيدهم الحل والعقد ومناصحتهم سرا هذا الذي ينفع ويدعون لاخوانهم ويوجهونهم الى الخير هذه هي الغيره واما التشهير هذا ليس من الغيره والعاقل يتعب بغيره انظروا إلى البلدان التي سلكت هذه المسالة عندما تصدى لمن يزعم أنه ينتصر لدماء المسلمين إلى هذه الفتنة وأصبحوا يشهرون ويسبون ويشتمون ويلعنون ويقول الناس ما أغيرهم على دين الله ما الذي أورث الأمة أورثوها الفتن وادخلوا الشباب السجون وزجوا بهم في الفتن ثم بعد ذلك تخلوا عنهم أما أهل السنة يغارون والله على دماء المسلمين ويغضبون لهذا لكن غضبهم وغيرتهم منضبطه بالعقل وبالدين وبالنص فاهل السنه هم الذين يسعون الى كشف هذه الغمه عن المسلمين لكن باي شيء بالعلم والفقه وأنا اذكر مثالا لامام من ائمه اهل السنه قال ما قال فطعنا فيه بسببها واتبع غير قوله ثم ما الذي أورث الامه عندما اندلعت الفتنة في فلسطين وخرج ما يسمى بأطفال الحجارة وأخذوا يرمون اليهود بالحجارة فقام كثير من المهيجين وقالوا هذا بداية النصر وهذا بداية الجهاد واصبحوا يرددون ان اطفال الحجاره غدا سيخرجون اليهود ويبنون خيالات واوهام ويصورون للناس ان هذا هو الجهاد فسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ما تقولون في هؤلاء قال هؤلاء لا حيله لهم ولا قدره لهم على الجهاد وينبغي في هذه الاوقات عدم اثاره العدو الذي ليس للمسلمين تمكن من قتاله فقيل ان هذه مداهنه وهذه كذا وكذا وهذه لو لم تصدر من الشيخ عبد العزيز بن باز لقيل فيه اكثر مما قيل في الشاي ثم ما هي النتيجه هذه السنين قد مرت ما الذي اورثت الامه هذه الفتنه ما الذي حصل للمسلمين بعد ان كانوا في بيوتهم امنين دمرت البيوت تماما وهدمت المساجد وهدمت المدارس وهدمت المرافق كلها وأصبحوا في أرض في ارض قاحله <تصفيق> ثم ما هي النتيجة؟ النتيجة رجعوا وخضعوا الآن هم أنفسهم ويقولون الآن الصلح والمهادنة بعد أن دمروا كل شيء هذه نتيجة التهوى يظهرون الغيره على دماء المسلمين ويزجون بهم في الفتن والذي ينهى عن الطيش يقال له أنه مداه. هؤلاء العلماء أغير الناس على دين الله لكن يعالجون الأمور بحكمة وأما ما ذكره السائل من الفرق فوالله إن البدعة اشد على الناس من المعصيه قتل المسلمين اذا كان من المسلمين معصيه واذا كان من الكفار فهو شهاده للمسلمين اذا قتل المسلم المسلم فهذه معصيه من المسلم في حق اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار اذا ارتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وهو عيد شديد واما المسلم اذا قتل على ايدي الكفار فهي شهاده له ان شاء الله فعلى كل حال صدر القتل من المسلمين فهو معصية وإن صدر القتل للمسلمين من الكفار فهذا من بلاء من الابتلاء الذي للمسلمين المسلمين لا مرفعة لكن ما يبتلى به المسلمون من البدع في دينهم فالفتنه أشد من القتل كما قال الله عن سوجد والفتنة هي البدع كما في الصلاة والسلام وأهل السنة ينطرقون من فقه ففتنة البدع على الأمة أشد من فتنة المعاصي ولكم أن, تتأو... أن تتاملوا من الذي قتل عمر هو رجل من أهل الكفر بدافع من أهل الزيغ والضلال من الذي قتل عثمان أهل البدع من الذي قتل عليا رضي الله عنه من الذي طعن معاوية من الذي سب الصحابة ولعنهم من الذي طعن في العلماء من الذي خرج على الحكام من الذي يفجر في بلاد المسلمين اليوم أهل المعاصي أم أهل البدع أهل البدع ولهذا اهل السنة يحذرون من البدع لأن أمرها خطير وهي أشد ما تكون على الأمة ولهذا قال سفيان بن عيينة البدعه أحب إلى إبليس من المعاصي لأن المعاصي يتاب منها وأما البدع فإنه لا يتاب منها حتى بعض الآن الذين يقتلون المسلمين بعض الذين يقتلون المسلمين قد يوعظ في ساعة فيتوب إلى الله لكن انظر إلى المبتدع لا يتوب ليس المقصود أنه إذا تاب لا يتوب الله عليه لكن لا يتوب لأنه يرى أنه على خير وعلى هداية فينبغي للأخوة ونحن والله نحب لأخواننا الخير أن يفهموا دينهم لا ينبغي لنا أن نهوم من أمر البدع والتحذير منها بل ان التحذير من البدع هو نجاة الامه لزوم الجماعه والجهاد في سبيل الله مقام على السنه لا جهاد مع البدع والتفرق فنحن عندما ندعو الى السنه ونبذ البدع هذه دعوه الى لزوم الجماعه ولزوم الجماعه تقوم يقوم عليها الجهاد وام المعاصي فنحن نحذر منها ولا نرى والله السكوت عن المعاصي ونحن نتلمس إذا ما وجدت مخالفة في الأمة من أكل الحرام من وجود المعاصي من بعض المخالفات الشرعية نتكلم أهل العلم ويبين هذا وأهل السنة لا يسكتون عن خطأ وإن كانوا يعتنون بالتحذير من البدع أكثر من عنايتهم بالتحذير من المعاصي لأن البدع اشد على الأمة من المعاصي بارك الله فيكم هذا سؤال عبر الإنترنت من ليبيا يقول السائل شيخنا الكريم يكثر في كلام ابن رجب رحمه الله وابن و والذهبي رحمهم الله بعض ما ينكر عليهم خاصة في كتب هذا التراجع هذا أجيب عليه هذا سبق الاجابه عليك السؤال هذا أجيب عليه أجيب عليك وهذا سائل آخر يقول هل يصح إطلاق العلة الفاعلة على الله سبحانه وما معنى هذه العبارة هذا لا يصح بل ذكر العلماء في صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل تحت قسم تسمية الله بما لم يسمى به نفسه قالوا من ذلك تسمية الله بعلة فاعلة هذا من الإلحاد وهذا هو قول الفلاسفة ومرجعه إلى ضلال بين فإن الفلاسفة لا يقولون إن الله يخلق ويفعل ويقولون لو قلنا أنه يخلق ويفعل يلزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافعة تخرج الفعل فهو منزه عن الفعل والحركة ولهذا يقولون هو علة فاعلة يعني هو علة لوجود المخلوقات ولم يخلقها وهذا مرجعه إلى انكار أن الله خلق المخلوقات ولهذا يقولون هو علة فاعلة ويقولون ان العالم تحرك حركة عشقيه للتشبب العلة الأولى ويقولون في النبوة أنها فيض من العقل الفعال أي أنه ليس لله إرادة في إلسان رسول ولا أن يتكلم بكلام ولا أن يخلق ولا يفعل هذه عقيدة الفلاسف ولهذا يقولون علة فاعلة فهذا لا يجوز من عرف أن هذا قول الفلاسف هو وهو يعتقد ما يعتقدون فهذا كفر به ومن كان مقلدا لا يدري معنى هذه العبارة فإنه ينبه إلى أن هذا خطأ ولا يجوز وإنما يسمى الله بما سمى به نفسه بارك الله فيكم هذا سؤال اخر عبر الشبكه يقول هذا السائل من فلسطين جاء في الحديث المشهور في صحيح البخاري الذي الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من عادى لي وليا وما ترد وما ترددت في شيء انا فاعله هل يعتبر التردد صفه لله عز وجل وهل وما حكم الحالف في بحق الله عز وجل التردد ورد في هذا الحديث في هذا السياق في قول الله عز وجل ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته قال الشيخ الإسلام من تيمية سمى الله عز وجل هذا ترددا لأنه لان الله عز وجل قضى على العبد بالموت وهذا لا بد له منه وأصبحت للعبد ولولي الله منزله من المحبه عند الله عز وجل فان الله يكره ما يكره العبد ويحب ما يحب العبد والعبد يكره الموت والله يكره ما يكره عبده مع ان الله عز وجل قضى بان يموت ذلك العبد فسماه الله ترددا وهذا ليس من التردد الذي يضاف إلى المخلوق لأن التردد عند المخلوق تردد بين أمرين لخفاء المصلحة ما في هناك أحد يتردد بين أمرين إلا وهو جاهل بالمصلحة هذا عند العبد وأما عند الرب عز وجل فليس هناك خفاء على الله عز وجل تعالى الله عن كل صفات النقص بل الله عز وجل عليم حكيم ولكنه سمى هذا ترددا لبيان منزلة ذلك العبد عند الله عز وجل وهذا جاء في سياق ولا يقال صفة التردد لأن هذه الصفات التي جاءت في سياق الخبر عن بعض المسائل يذكر السياق ولا يقال صفة التردد لأن التردد ليس صفة لله وإنما هنا سياق جاء أن الله عز وجل يكره مساءة العبد مع أن الله عز وجل قضى بأن يموت هذا العبد سماه الله عز وجل ترددها بارك الله فيكم هذا سؤال آخر عبر الشبكه من هولندا يقول شيخنا بارك الله فيكم هل ثبت في القرآن أو في السنة أن أهل الجنة يتكلمون باللغه العربية أم أنه ليس عندنا علم عن ذلك جاء في بعض كتب أهل العلم أن لغة الجنة اللغة العربية وأذكر أن بعض العلماء قال لم يثبت في هذا الشيء وإنما جاء في بعض الأخبار في بعض الآثار ولم يثبت في هذا الشيء وهذه الأخبار التي تنقل إن لم يثبت الدليل عليها الصحيح فإنه لا يعتقد شيئا إلا بدليل صحيح بارك الله فيكم يقول هذا السائل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، بينما نرى أن السلف حكموا على من قال ذلك بالبدعة فنرجو توضيح هذه المسألة فإنها أشكلت بارك الله فيه شيخ الإسلام عندما يقول الخلاف لفظي يشير إلى أن هذه المسألة متعلقة بالألفاظ متعلقه بالألفاظ فإن مرجعة الفقهاء يقولون إن العمل ليس من الإيمان ثم يقولون إن هذا العاصي الذي عصى الله عز وجل هو تحت المشيخ هو تحت المشيخ يوم القيامة وأهل السنة يقولون العمل من الإيمان ويقولون أن العاصي إذا لقي الله بالمعاصي هو تحت المشيخ فحكمه في الآخرة وافقوا حكم أهل السنة فيه لكنهم خالفوهم في اللفظ فاهل السنه يقولون هو مؤمن ناقص الايمان ومرجئه الفقهاء يقولون هو مؤمن كامل الايمان فقال هذا الخلاف في الالفاظ ولا يعني هذا انه ليس هناك خلاف حقيقي بل ان هناك خلاف حقيقي مؤثر في العقيده في الايمان فمن يعتقد ان الصلاه من الايمان لا يمكن ان يساوى بمن يعتقد ان الصلاه ليست من الايمان ولهذا قيل لشريك بن عبد الله احد مرجئه الفقهاء فعرض عليه أن يقبل شهادته فقال كيف أقبل شهادة من يقول إن الصلاة ليست من الإيمان هي مسألة عظيمة ولهذه العقيدة هي مؤثرة في استقامة العبد ولكن هذه المساله خفيت على هؤلاء العلماء وذكر الشيخ الاسلام أن السلف ذموا هؤلاء وخطأوهم وبينوا خطاهم لكن لما وقع من وقع في هذه المسألة من مرجئه الفقهاء من أهل الفضل فإنهم عرفوا لهم قدرهم في العلم ومكانتهم من السنة ولم يبدعوه بسبب هذه المساله مع أنهم خطأوه ولهذا لهذا الخلاف ثمرة في أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص وهؤلاء يقولون لا يزيد ولا ينقص وإنما هو في القلب كما قال الطحاوي وأهله في أصله سواء والصحيح أنهم لا يتساوون في الأصل حتى في الأصل يتفاوتون وكذلك في الاستثناء في الإيمان فهناك خلاف حقيقي لكن الشيخ السامي يطلق على الفاضل لأنهم يخالفون في اللفظ يسمونه مؤمن وأهل السنة يقولون مؤمن ناقص الإيمان العاصي يسمونه مؤمن وأهل السنة يسمونه مؤمن ناقص الإيمان ثم هو في الآخرة عندهم كما يعتقد أهل السنة فيه أنه تحت المشيئة بارك الله فيكم يقول هذا السائل عندنا بعض الشباب من طلبة العلم في بلادنا يريدون أن يتعاونوا مع بعض المؤسسات الخيرية المخالفة في المنهج وذلك بحجة أنهم يتعاونون معهم من جهة الدعم المالي فقط دون شروط من هذه المؤسسات فما نصيحتكم حفظكم الله لهؤلاء الشباب سبقا بيننا ان الاصل في باب التعاون هو قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا كان التعاون على البر والتقوى فهذا لا ينهى عنه انا اضرب امثله تبين هذه المساله لو ان مبتدعا او مخالفا في المنهج او بعض هؤلاء عندهم ما عندهم من المخالفات فقال أعطونا من الكتب التي عندكم ما نقيم به درسا أليس هذا من التعاون هذا من التعاون فهل يمنع من التعاون مع هؤلاء فيقول لا نعطيكم الدر... الكتب ولا نمكنكم من الدروس لأنكم من أهل البدع أو لأنكم تخالفون في المنحس ما قال بهذا أحد من أهل العلم أنه يمنع هؤلاء بل نحن نسعى في هدايته ولو قالوا أيضا نحن نريد أن نحضر دروسكم نقول لا لا تدخلوا مساجدا منع. الذي نمنعهم الكفار ان يدخلوا المسجد واما خارج المسجد فحتى اليهودي والنصراني لو عرض على عالم قال انا اريد ان ازورك واسال عن الاسلام بل قال زرني وادعني الى الاسلام فانه يزوره وياتيه ويبين له الاسلام وهذا تعاون وكذلك لو طلب بعض هؤلاء من بعض أهل السنة وهم صادقون في طلبهم قالوا أرسلوا لنا عالما يعلم الناس وهم لا يريدون إلا الخير ولا يريدون إلا العلم ولا يريدون أن يتقوّوا به على باطلهم ولا أن يلبسوا بالناس يلبسوا على الناس الذي يمنع من نصحهم وإرشادهم أما إذا كانت تعاون أن تكون هناك طائفة مخالفة في السنة والبدع ولديهم من البدع ثم يقولون نحن نتعاون معكم اسكتوا عن أخطائنا ولا تحذروا منها ونحن لا نحذر منكم ونتعاون ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه نقول لا هذا خطأ نحن نتعاون معكم في نصحكم وفي التحذير من أخطائكم وهذا من أعظم التعاون فهناك فرق بين التعاون فالذي يريد الخير نحن نعينه عليه والذي يريد المخالفه لو كان من اخص اخواننا ما نعينه على المخالفه هذا هو اصل أهل السنه وهذا الذي دلت عليه الادله وينبغي لنا ان نتجنب الاطلاقات ما اكثر الان ما يصل حكم التعاون مع اهل البدع يقول لا يجوز التعاون مع اهل البدع فصل واخر يقول يجوز وتتنازع طائفتان طائفه تقول بجواز التعاون وطائفه تقول بعدم جوز التعاون وما الذي في كتاب الله يجوز أو لا يجوز التفصيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اليتم العدوى نحن دائما ندعو إخواننا أن يفصلوا وأن لا نجمل في الكلام حتى لا نخطئ في الاجمال فالذي يريد الخير والله نعينه عليه والذي يريد المخالفه لا نعينه عليه لكن ينبغي لنا أيضا أن نحذر من أن نقع في حبائل أهل البدع وأن نكون عونا لهم على باقيهم دون أن نشعر لأن بعض الناس فيه طيبة ويستغل من حيث لا يدري فيأتي به بعض اهل البدع ويحضر مجالسهم ويقولون إن يا شيخ ثم يذهبون يلبسون على الناس يقولون والله فلان كل يوم يأتينا ودروسه في مسجدنا وما الذي تنكرون وهذا العالم الجليل يدخل ويخرج علينا ينبغي العاقل أن يحذر من أن يكون سبباً لفتنه الناس ولهذا كان بعض أهل العلم يحذر من الجلوس مع أهل البدع إذا كان هذا فتنة للعامة هذا موجود من قديم أن أهل البدع يلبسون على الناس إذا جاءهم رجل وعالم قالوا لو كان لدينا أخطاء ما أتانا فلان وما جالسنا فلان وما القى فلان في مساجدنا فين بغي التفصيل في هذه المسائل وان نحق الحق ونبطل الباطل حتى لا نكون نجازف في احكامنا ونلقي العبارات ونلقي الاحكام دون تفصيل بالنسبة بالنسبه للصوره التي ذكرها السائل وهي اخذ الاعانات الماليه منه هل في ذلك تفصيل ايضا او ماذا ترون في الاعانات تختلف اولا انا اود اولا ان نحرر منهم اهل البدع لأن عند بعض الناس كل من خالفه ولو في مسئلة أصبح من أهل البدع وكل من تكلم فيه بعض الناس فهو من أهل البدع أهل البدع إذا أطلقنا أهل البدع هم الذين من أهل البدعه على الضوابط المعروفة عند أهل السنة والجماعة فهؤلاء السلف كانوا يحذرون من قبول إحسانه لأن المبتدع لا يعطيك شيئا إلا وهو يريد ثمنا وقد كان بعض السلف يحذر ويحذر من الأخذ من أهل البدع يقول إني أخشى أن أقبل إحسانهم فيحبهم قلبي وكان الإمام أحمد يترك السلام عليه لأن السلام موجب للمحبه فإذا كان من أهل البدع فنعم لا ينبغي لنا أن نقبل إحسانهم ويغنينا الله بما عندنا عما عندهم وأما إذا كان في بعض من يتسب إلى السنة لكن عنده أخطاء بل أن من التجار من أهل السنة الذين هم في الجملة لا يعرفون ببدعة ظاهره بل هم أشبه ما يكونوا بالعوام لديهم أموال فلو أعطوا أهل السنة وأعطوا طلاب العلم أموال وقالوا أقيموا دورة وأقيموا درسه نقول لا نقبل إلا من عالم عرف السنة وقام بها وجع إليها كثير من عوام المسلمين اليوم من التجار لو سألتوا عن عقيدته ما عرف منها إلا القليل لكنهم لا يعرفون ببدع ضائرة وبعضهم قد يخطئ بعض الاخطاء التي لا تخرجه من دائره اهل السنه ينبغي ان نكون على اعتدال في هذا الامر وسبب الفتنه هو ان نغلو في شيء ثم في اليوم الثاني نتخلى عنه بالكليه هذه مشكله ردود الافعال ينبغي ان نضبط هذا المنهج فمن الناس من كان يغلو بالامس في هذا الشيء الان تنازل عنه بالكليه فالامر مبناه على الاعتدال والتوسط وانا كما قلت لكم نحن لا نعدل عن آرائنا وإنما لنا سلف وننقل كلامهم ونرجع إلى أحكامهم ونتبع طريقهم نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل في مثل هذه البلد اقيمت هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسأل الله أن يعينهم على الحق فهل طالب العلم في مثل هذه الحال ينشغل بطلب العلم؟ أم ينصب نفسه آمرا وناهيا خاصة إذا كان الكثيرون ممن ينكر المنكر لا يحسن ذلك ويترتب عليه كثير من المفاسد. أولا قبل الإجابة هنا مسألة خطيرة جدا وهو دائما يقارن بين عمل صالح وآخر ويظن السائل أنه إن قام بهذا لم يقم بهذا من صور هذه المسألة يقول هل نطلب العلم أو نشتغل بالعبادة هل نقوم ببر الوالدين أو نطلب العلم؟ هل نأمر بالمعروف أو نطلب العلم؟ من الذي فرق بين هذه الأشياء؟ أنت تستطيع أن تطلب العلم وأنت بر بوالديك وأنت أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت تعبد الله وأن تقيم الكثير من شعب الإيمان ليست هناك معارضة لكن أنا انبه على نقطة في قولي السائل ننصب أنفسنا أي تنصيب هذا؟ إذا كنت تنصب نفسك كما نصب ولي الأمر بعض الرجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا خطا انت لا تحمل ان تنصب نفسك لان هؤلاء نصبه ولي الامر واما ان كنت تقول انا أأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك إن راى منكم منكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فهذه الضوابط بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلماء إن إنكار باليد يكون لصاحب السلطان وأنت تستطيع ان تنكر في بيتك تستطيع أن تنكر في أصدقائك تستطيع أن تنكر في الطريق برفق وبلين فهذا لم تنه عنه وأنت مأمور به وهذا لا يتعارض مع طلب العلم نعم بارك الله فيكم هذا سؤال عبر الشبكة من المالديف يقول السائل في هذا الزمان نجد ممن يؤسس الأحزاب السياسية يقول إنهم لم يدخلوا فيها إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ضمن هذا الإنكار ما يفعله الوالي لأنه يوجد في بعض البلاد في بعض البلاد حكام تعلموا العلم الشرعي وانحرفوا ويضلون الناس ولا بد من الإنكار عليهم فما رأيكم في ذلك؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطه وما أمرنا بأن نؤسس الأحزاب السياسية. وأن ننكر على الحكام والانكار على الحكام له ضوابطه وقد بينتها السنة وقام بها العلماء ولم يؤلفوا الأحزاب السياسية وإنما كانوا يناصحون سرا وأهل السنة هم قائمون بالأمر بالمعروف النعمة وعلماؤنا في هذه البلاد هو مثال يعني حي مشاهد الآن في هذا العصر الذي يقال الناس أو بعض الناس ليس العصر كعصر السلام هذا العصر علماؤنا قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام ولم يحدثوا فتنة وما ألفوا أحزاب وما شهروا في الحكام وما كفروه بل الان الله قلوب الحكام لهم ونفع الله بهم فنحن نقول لهؤلاء الذين يريدون الخير ألزموا طريق ابن باز وابن عثيمين والألباني والعلماء الكبار الذين كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونافع الله بهم ولم يحدثوا فتنة ثم اتعظوا بمن ألف الأحزاب السياسية ما الذي نفع الأمة به أي نفع حصل له هذه الأمة مرت بالتجربة نهاهم العلماء قالوا لا لا بد أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف النهام ما هي النتيجة انظروا إلى تلك البلدان التي قامت فيها الأحزاب السياسية والتي رفعت لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت شعار أنه لا صلاح للأمة إلا بإزالة الحكام فمن الذي حصل من الحكام ان صنفوا أن كل ملتحي وكل من قصر ثيابه وكل من حافظ على الصلاة في المسجد فهو عدو لنا لا بد أن يصفه فحصلت فتنة عظيمة من الحكام ومن هؤلاء المتهولين وكم تضرر المسلمين بسبب هذه الفتنه وقتل من قتل وسجن من سجن وشرد من شرد نتيجه هذا الفكر وانظروا الى هذه البلاد التي قامت يعني على السنه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي السياسه والحكم والله نحن دائما نذكر شيئا لا نتجلف به لكن من باب التحدث بالنعمه مجالس الحكام وولي الأمر وهو أعلى سلطه في هذه البلاد أقرب المقاعد إليه هو مقعد العالم في أي دولة حصل هذا بعد عهد الخلفاء الراشدين المقعد الذي يلي ولي الأمر هو مجلس العالم هذا الولاء على الدين وهذا الاتصال على الخير وهذه المحبة والموده التي جعلها الله بين هؤلاء الحكام وبين العلماء والف بين قلوبهم والله ما جاءت بافكار وعقول الرجال ولو اراد الحكام والعلماء ان يكون هذا ما كان وما حصل لكن لما استقام هؤلاء على دين الله الف الله بين قلوبهم فنحن نقول هؤلاء العلماء هذا طريقهم هذا منهجهم يلزموا طريقهم مرض المعروف ونهى عن المنكر على طريق العلماء ودعوا الفتن والاثاره والاحزاب السياسيه والخروج على ولاه الامر فان هذا منكر في ذاته لا يمكن ان ينكر المنكر بمنكر وانما ينكر المنكر بالسنه وبطاعه الله بلزوم السنه بارك الله فيكم يقول هذا الساعد كيف نجمع بين اداء النصيحه وبين مراعاه المصالح والمفاسد نعم لا تعارض بين مراعاه المصالح والمفاسد وبين النص بل ان من ضوابط النص مراعاه المصالح والمفاسد يقول الشيخ الأسلام بن تيمية وهذا الدين جاء بجلب المصالح وبدرء المفاسد فإن لم يمكن تحقيق المصرحتين تحقق أعظم المصرحتين وإن لم يمكن درء المفسدتين تدرء أعظم المفسدتين هذا هو الدين فإذا كان الإنكار يجلب لنا شر وفتنة أعظم من المفسدة فهذا لا ينكر المنكر بهذه السورة أضربوا مثالا ما نلاحظه الآن وهذا مثال حي موجود في المساجد ينبعث من صوت أحد المصلين صوت أو نغمة من جوال ولا شك أن هذا منكر إذا كان فيه موسيقى او الناس، للناس لكن ما الذي يحصل من بعض الناس أن يقوم رجل ويرفع صوته بأعلى ما يستطيع حتى لا يبقى رجل في المسجد إلا وقد سمع الصوت وحصلت جلبه وكأنها خصوم شديده هذا منكر أنكر بما هو أشد منه لأن الأصل في المساجد هو أن تكون مهيئة للذكر وأن لا تحدث فيها فوضة ولا صخب ولا تشويش على الناس فهذا الآن الصوت لربما سمعه أقرب الناس إليه وما سمعه الذي في الصف الأخير لكن هذا الذي قام ورفع صوته ولربما شدد ولربما ضرب وقتل فهذا منكر ينكر بما هو اشد فانا لا أقول أني ما أضرب مثالا وأن الذين ينكرون على هؤلاء جثام الله خيرا أنهم يخالفون لا هناك كثير من أهل الفضل والعلم ينكرون ببصيره بارك الله فيكم هذا سائل يقول هل الذي يخرج على ولاه الامور هو من الخوارج وإن كان متاولا او جاهلا وبعضهم عنده شبهات نعم من خرج على ولاه الامر فهو من الخوارج والتأويل لا يمنع أن يوصف بأنه من الخوارج لان الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لما سئل علي هل هم كفار قال من الكفر فروا فاخبر انهم متاولون ومع هذا وصفهم بانهم خوارج وأخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتالهم ونزل الاحاديث في قتال الخوارج عليهم فكون هؤلاء عندهم تأويل لا يعني ان يمنع من تسميتهم بالخوارج أما من جهة العقوبة والوعيد فأمرهم إلى الله من كان متاولا فأمره إلى الله عز وجل قد يغفر الله للمخطي والجاهل والمتأول ولكن كونهم يحصل منهم هذا الأمر فهذا دليل على وجود فتنة وأنهم أهل شر وبلاء ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أنه لم يأتي بقتل طائفة من طوائف المسلمين التي تنتسب الإسلام ما ورد في مثل قتل الخوارج لان فتنتهم على الامه عظيمه وخلاف كثير من اهل البدع لان عقيدتهم متعلقه بامور الاخره مثل المرجئه المرجئه فتنتهم عظيمه على الدين ولهذا قال بعض العلماء المرجئه افسدوا الدين والخوارج افسدوا الدنيا والذي يفسد الدين اعظم من الذي يفسد الدنيا لكن فتنه المرجئه ليست في الدماء فهو يعتقد ان الفاسق وأن العاصي أنه في جنة ولا يترتب على هذا فتنه له بأن يقتلك أو أن يستبيح دمك أما الخوارج إذا رأى المعصيه اعتقد الكفر وإذا اعتقد الكفر استباح الدم وإذا استباح الدم قتل ولهذا جاءت النصوص بقتله وقتلهم علي رضي الله عنه وقاتله وسجد شكرا لله عندما عرف أنه قد قتل الخوارج ففتنتهم عظيمة كونهم يتاولون هذا لا يمنع يعني من تسمية بالخوارج ومن التحذير منهم بارك الله فيكم هذا سائل يقول اذا حدثت بين الاخوين خصومه ثم تسامح فهل يجوز لاحدهما ان يرجع عن المسامحه هذه المساله فيها تفصيل اذا كانت هذه الخصومه مبناها على مصالح دنيوية وحصل بينهما صلح فليس له أن يرجع عن صلح أخيه بعد أن أصلح بينهما وبعد أن وفقهم الله للصلح وأما إذا كان عرف من شخص أنه لا يصلح للصحبة وأنه يتضرر بصحبته فكانت بينه وبين الخصومه ثم اتصل به وسلم عليه من أجل أن يكسر الهجر لكنه ليس بالضروره ان يكون صاحبا له لان بعض الناس يكفيه من يكفيك منه ان تسلم عليه ولا يصرح للشحبه ولأن صحبته مضره بك وقد ذكر العلماء في اداب الصحبه الشيء الكثير في هذا وقل من يصرح من الناس للصحبه ولها شروط وان يكون دينا ناصحا يتحمل الزلات عاقلا يحفظ الود ويحفظ السر ولو تاملت احوال الناس اليوم قل من تتوفر في هذه الصفات فبعض الناس يكفي ان تسلم عليه السلام المسلم على اخيه لكن لا يصرح ان تجالسه بعض الناس يصرح ان تجلس معه في مجلس واحد وبعضهم لا يصرح ان تلتقي به في مكان لانه قد يكون فتنه لك وقد يؤخذ بسبب تهور او طيش وما زال الحكماء يحذرون من صحبه الاحمق فالمقصود أن هناك فرق بين الهجر وبين أن بعض الناس لا يرغب في صحبة بعض الناس لأنه يرى أن عنده طيش أو تهور أو غضب شديد أو أنه يتضرر به في دينه فهو يسلم عليه السلام الشرعي سلام المسلم على أخيه لكن ليس لازم أن يكون صاحبا له بارك الله فيكم هذا سؤال عبر الإنترنت من الجزائر يقول السائل ما رأيكم في إنشاء منتديات ومواقع سلفية تنشر المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة وتضع دروسا للعلماء الموثوقين وتدافع عنهم والمشرفون عليها طلبة علم مبتدئون لكن لا يقولون إلا كلام أهل العلم ويمنعون نقل كلام, كلام غيرهم ويمنعون غير السلفيين من المشاركة فيها فما رأيكم في ذلك حفظكم الله هذا الكلام فيه تفصيل. أولاً انشاء منتديات فيها نفع للناس ونشر للسنة ونشر لكلام أهل العلم هذا خير ولكن كون يقوم على هذه المنتديات طلاب مبتدئون فهذه تحتاج إلى علماء الآن المنتديات والمجلات ودور النشر تحتاج إلى من يقودها من العلماء ولهذا كم حصل بسبب قيادة هؤلاء الصغار من الفتنة في إدارة هذه المواقع وهم يريدون الخير. لكنهم غير مؤهلين له قوله ان غير السلفيين لا يشاركون فيها أي مشاركة إذا كان انسان يسأل سؤال ومن أهل البدع ما نجيبه إلى الحق ما نبين له دينه؟ ما يقول بها رجل ما يقول عالم إذا جاءني عاصي ما أجيبه إذا جاءني مبتدع يسأل عندي ويقول أنت مبتدع وعلماءنا الكبار كانوا يجلسون للناس في الحج ويأتي المبتدع وغير المبتدع والعاصي ويسألونهم عن الحج وغير الحج يبينون لهم ما قالوا لا لا يأتينا إلا سلفي ومن هو السلفي قد يكون في ذهن بعض الناس أنهم قله قليله من الناس وقد ينحصر الأمر في أن يقول رجل أنا وفلان وفلان وغيرنا خرجوا من السلفية هذه فتنة دائما نحن محذر من الأخطاء من كل وجه ويغضب لهذا من يغضب السلفيه ما هي حزب ولا جماعة ولا طائفة كما يظن البعض السلفيه دين من انتسب الى السنه ومتبع لكتاب السنه مجتهد في معرفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وان كانوا اهل السنه والسلفي ليسوا على درجه واحده ففيهم علماء وفيهم طلاب علم وفيهم عوام ومع هذا كلهم ان شاء الله على منهج السلف بارك الله فيكم يقول هذا السائل ياتينا بعض الشباب المجاهيل باخبار ان العالم الفلاني تكلم في فلان فينشغل بعض الاخوه بالتثبت من ذلك فهل فعلهم صحيح أو لا نلتفت إلى خبر هذا المجهول بل لا تلتفت إلى أخبار هؤلاء لأنهم تقول المجاهين والمجاهيل ما تشتغل بكلامهم لأن كلامهم جهل في جهل فلو أنك تثبت من كل شيء ضيعت وقتك وعمرك في تتبع كلام هؤلاء المجاهيل لا يعبى بكلامهم وإنما الذي تثبت فيه إذا كان عدل تكلم بكلام وتخشى أنه ورد عليه وهم وأن الأمر غريب هذا يتثبت من عمال العدل إذا تكلم وهو لا يتهم في ضبطه ولا يكون عادلاً إلا مع الضبط فهذا يقبل قوله والمجاهين لا يقبل كلامه بارك الله فيكم يقول هذا السائل قرأت كلاماً لشيخ الإسلام في من يحتفلون بالمولد النبوي أنهم يؤجرون على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويُعذرون فيما فعلوه لتاويلهم فما توجيه هذا الكلام حفظكم الله هذا الكلام يشيع البعض في فهمه والذي ذكره الشيخ الإسلام أن هؤلاء الذين يقيمون الموالد لهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنهم يؤجرون على أصل محبتهم ولا شك ان المحبة أنها عبادة مستقلة وأن أهل البدع في محبته من النبي صلى الله عليه وسلم محبة صحية يجرون عليها لكن المولد لا يؤجرون عليه لا يجرون على الفعل ولا يؤجرون على النية فيه فينبغي أن نفرر وهذه الكلمة حتى لو قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية فينبغي أن يعرف الحق فإنه لا يمكن لعالم أن يقول أن أهل البدع يؤجرون على نياته فما من عمل على هذا يكون من مبتدع إلا وهو ماجور على نيته حتى الذي يطوف بالقبر حتى الذين يدعون لغير الله حتى الذين يدعون غير الله يقال هم يؤجرون على أصل نيته ما يقول بهذا عاد شيخ الإسلام هو أجل وأكبر من أن يظن به هذا فالشيخ الإسلام لم يقصد هذا وإنما قصد أن هؤلاء لا شك ان لهم محبه وهذه المحبة التي يموافق للضربة الشرعيه يجرون عليها لكن المحبة عندما حملتهم على هذه البدعة فهذه البدعة لا يجرون على فعلها ولا على أصل النية في إقامتها وإنما يجرون على اصل النية فيما شرعه الله من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يقول هذا السائل رجل يزهد في تعلم التوحيد ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخفى على أمته فما رأيكم في ذلك هذا غريب يعني أن يظن في النبي صلى الله عليه وسلم انه زهد في التوحيد بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أكثر ما يخشى على الأمة الشرك الخفي ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الشرك آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن مساجد كتاب الله عز وجل من بدايته إلى نهايته من الفاتحة إلى سورة الناس وهو في التوحيد فعلى السائل أن يتنبه إلى خطورة هذا الأمر وأن الزهد في التوحيد هو زهد في الدين كله لا يزهد في هذا إلا جاهل أو معرض عن دين الله وعن كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 سنة وويد التوحيد ولما جاء التشريع في المدينة وفرضت العبادات ما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد بل دعا إلى التوحيد إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد بارك الله فيكم يقول هذا السائل يتجرأ بعض أهل الأهواء على الاعتداء على أهل السنة بتهديدهم بالقتل أو الضرب كيف يعاملون وكيف نقابل؟ مقولتهم هذه يقول يتجرأ بعض اهل الاهواء على الاعتداء على اهل السنه بتهديدهم بالقتل والضرب كيف يعاملون اولا مقاطع. ينبغي لهم ان يعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو سمعوا على ان ينفعوك بخير لم ينفعوك به الا ان يكون الله قد كتبه لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا ان يكون الله عز وجل كتبه عليك فهؤلاء ليس بايدهم شيء ولكن على اهل السنه ان لا يتهوروا ويعرضوا انفسهم وغيرهم للفتن وأما الصمود على السنه والدعوه اليها فيستعينوا بالله عز وجل ولا يضرهم تهديد هؤلاء هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله